قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً مَسْجِدِ المسجد إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني L'tufsidun fi l'ar'd mertain L'tufsidun fi l'ar'd mertain ول'tعلun fi l'ar'd mertain ول'tعلun fi l'ar'da mertain بأس شديد فجاء سوخ خلال الديا وما كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرات عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلنا لكم اكثر نفيرا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم رددنا اكثرن فيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليس وجودكم وليدق المسجد كما دقوه اول مرة وَأَن يُذَبِّرُوا مَا عَلَوْتَ تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ